بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده أما بعد بواباء البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح فقال باب باب الاقتباء بثنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما ثم قال أئمة يقتضي من بعدهم لمن قبلهم <تصفيق> ثم ذكر <تصفيق> ثم ذكر عن أبي وائل شقيق بن سلمة <تصفيق> قال جلست يوما الى شيبة يعني الى رجل الى رجل شيخ في هذا المسجد يقصد انما يقصد المسجد الحرام فقال لي لقد جلى في يوم عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت أن آمر أو أن لا أترك صفراء ولا حمراء إلا قسمتها فقال له الرجل الشيبة وراك لا تفعل، فقال عمر لمن؟ قال لأنه لم يفعله صاحبة. يعني يقصد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فأجابه عمر. وما المرآن يقتدى بهما، وكما قال، ف... فالاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة. وكان عمر وقافا عند هذا، فلما هم أن يفعل شيئا، وأن يقسم هذه الغنائم والأموال التي عنده بين المسلمين كلها دون يعني أن يفرق شيئا، نبهه هذا الرجل السيب وهو. ان العامل الخادم او خادم المسجد الحرام كما بينا هذا الحافظ <تصفيق> انه لم يفعله صاحبها لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر فقال عمر يعني مو عند هذا <تصفيق> هما المرآن يقتدى بهما وهكذا وفهكذا فهكذا من جاء من بعد عمر بعمر وبأبي بكر ويقتضي من جاء بعدهم بهم ذرية بعضها من بعض هذا هو سبيل الصلاح ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه على وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام وأحمد في مهتندي بإسم حسن الحسن من حديث أبي هريرة أنه قال أنه قال أي الناس خير يا رسول الله قال أنا ومن معي فقيل له ثم من قال من كان على الأخر يعني من كان على أخر الرسول وأطخاب قيل له ثم من قال فكأنه رفضهم ورفض من خالف الأثر من خالف سبيل الثلاث وإن هذه الأمة كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اصطرقت على ثلاث وسبعين لوه في النار إلا واحدة. هذه فرقة نازية. آه، من هي؟ كما جاء في, في الأحاديث السابقة. أي الناس خير؟ قال أنا ومن معي. آه. ثم من قال الذين على الأثر والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنه ما رضو عنه فمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية التي يتنزو من 73 فرقة تفترق عليها هذه الأمة فعليه ذهب عليه بالسير على سبيل السلف الصالح هم خيو الناس، وهذا لا يكون إلا بالععودة إلى كتب السلف في الأعتقاد وفي الحديث وفي كل أبواب الشر. فنحن لا نعرف ديننا إلا من كتاب الله ثم من الكتب التي نقلت الأحاديث والآثار لا نأخذ يعني ديننا من كل منهب ودب لا فان فلما كان عمر احنا عندنا هذه المسافه من الاقتداء ومن الحرص على الاقتداء للاقتداء بالسنن فتح الله له البلاد وفتح الله له قلوب العباد ولكن في الجانب الآخر ظهرت فئة من المبغضين لهذا الدين تبغض عمر أشد البور وتلعنه في صلاتها وتلعنه في دعائها وتلعنه على المنافذ دل من شدة الحقد. والبغض لهذا الخليفة الراشد صاروا يقتلون كل من يسمى بعمر مئات من المسلمين على أرض العراق من أطفال وشباب وشيوخ قتلوا على أيدي الرواقب الشيعة لأن اسمهم عمر فقط هذه جريمتهم أن أباهم سماهم عمر قتلوا أ... يعني أشد قتلة بأشر قتلة ف... هؤلاء الذين الذين فارقوا سبيل السلف بل فارقوا الاسلام بهذه المعتقدات الفارسية المجوثية التي ألبسوها نعم لذاك الاسلام زورا وبغدانا كي يفسدوا الاسلام من داخله هؤلاء يسعون الآن بكل قوة لاحتلال بلاد الإسلام لإعادة نجد الدولة الشيعية الفارسية المزوسية وبالتالي حقاكم شيئا من هذا حتى الآن تحت غفلك المسلمين وتحت جاهل المسلمين بدينهم وباستخدام وسائل الطقية والنفاق والكذب والتدليس <تصفيق> وحتى ان لا يستغرب البعض بعض كلامي هذا <تصفيق> وما يظن ان نستري على هؤلاء القوم سوف <تصفيق> نكرم عليكم الآن شيئا من كلامهم المدون في كتبهم المعترف بها في بلادهم هم الذين ينصرونها ويطبعونها ويعظمون أشد التعظيم لنرى هل هؤلاء القوم من المسلمين أم لا وأنتم تحكمون حتى تعرف عدوكم الحقيقي الكامل المتحقز لكم الآن الذي يود لو أنه دخل بلادكم ليذبح أبنائكم ويستحي نساءكم كما يفعل الآن على أرض العراق والأرض لبنان Alhamdulillah <coughs> <coughs> Alhamdulillah هذا كتاب أصول الكافي كتاب أصول الكافي لمحمد بن عقوب الكليني الشيعي الذين يسمونه بثقة الإسلام نعم طبع الدار المرتضى في لبنان وقد تبعى طبعات كثيرة منها طبعات ايرانية وطبعات هندية هذا اعظم كتاب عند الشيعة يعني يعتبرونه بمثابت صحيح البخاري عند المسلمين هو يقدم على البخاري وعلى وعلى كل كتب السلم كما نعم قال الشيخ المفيد الكافي نعم هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة وأكثرها فائدة وقال المحصف الكارتي او الكروكي لا ادري كيف تنطق بالضبط الكتاب الكبير في الحديث المسمى بالكافي نعم الذي لم يعمل مثله نعم وقال الشهيد الثاني الكتاب الكافي والمنهل العزب الصافي نعم, <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم لم ينسج ناسج على الوالي وقال المجلسي ابو باقر المجلسي من اكابر مراجع الشيعة كتاب الكافي اضبطوا الاصول واجمعوها فنقرأ عليكم بعض العناوين فقط من فهر هذا الكتاب لتدركوا ما في هذا الكتاب الذي يعد أعظم كتاب عندهم باعترافهم جاء في كتاب الحجة في داخل كتاب الكافة هذا <تصفيق> قال الكليم باب ان الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بامامه نعم <تصفيق> قال باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل وقال باب أن الأئمة هم أركان الأرض من هم الأئمة الأئمة الإثم عشر هم يسمون بالإيه بالرافضة الإمامية الإثم عشرية وقال عنده يابو في أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليه السلام وأن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا غلموا وأن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم وأن الأئمة يعلمون ما كان ما كان وما يكون وأنه وأنه لا يخفى عليهم شيء إلى آخر هذا لي هذا كف هذا ف... الكتاب كما ذكرت لكم الآن ما زال يطبع ويعظم ويدرف على الناشئة وعلى كل أهل بلاد التشيء في إيران وطبعا والآن في لبنان وفي العراق بعد أن يستولى على العراق هم لم يتنازلوا عن هذه المعتقدات الباطنة، ولم يتنازلوا، بل ازداد تشبؤا بها، وازداد دعوة اليها وهذه الكتب تطبع وتوزع في كل مكان. و... وإن كانوا يسعون في البلاد التي يعني غلب على أهلية الجهل بحقيقة أمرهم نحو مصر <تصفيق> إلى إخفاء هذه الأمور عليهم إلى تلبيث الأمر عن طريق الفتاوى المدلثة التي يدفعون فيها الملايين الطائلة كي تروج بين المسلمين في هذه البلاد حتى يظلوا على عمل من شر هؤلاء إلى أن يتمكنوا من, من اخذهم على ذرة و ف... لذلك تعزب أشد العجب من هذا الكلام الذي صرح به شيخ الأظهر الحال مما يخالف الواقع ويخالف ما عليه بين أهل العلم حيث زر لقاء بين شيخ الأظهر فمثلاً احد المسؤولين الكبار من دولة إيران، أنا، يعني في في فترة قريبة أو من فترة قريبة، ما <تصفيق> تسمع؟ <تصفيق> كما جاء في جريدة الشرق الاوسط نعم في عدد 21 شهر مخرم لهذا العام الهجمي نعم قال شيخ الاظهر إن الخلافة يعني بين أهل السنة والشيعة في أمور فرعية لا ينمع من التعاون لخدمة الإسلام التوحيد الصف الإسلامي ما كذا قد. مشيرا إلى أن التعاون بين الأفغر وإيران في مجال تبادل المؤلفات والأبحاث سيؤدي إلى تذين العلاقات مع الأفثقاطية والتقريب بين السنة والشيعة. نعم هكذا للأسف يقول هذا الكلام شيخ الأفظر الذي كان من المفترض أن يحذر المسلمين من خطر هؤلاء نحن نرده على هذا الكلام من فتاوى الأزهر الرسمية التي تناقض هذا الكلام من كل وجه. تعال بسرعة تعال بسرعة بس أنت هذا الجزء الثاني من فتاوى الأزهر بيان للناس. من الأظهر الشريف الذي صدر في عهد الشيخ جهاد الحق رحمه الله تعالى نعم يقوله في الصفحة الثانية عشر نعم عن فرق الشيعة نعم فذكر أن أشهر فراقهم الموجودة خمسة ثم ذكر الفرقة الاولى وهي الزيبية والذين يوجدون في جنوب اليمن وفي بعض المناطق ثم ذكر الفرقة الثانية وهي التي نتكلم عليها الان الامامية فماذا قال الازهر في الفرقة الامامية التي يدعو شيخ الازهر الحالي الى التقارب معها وإلى وأنه الداعنة ليس بيننا وبينهم إلا نعم إلا خلاف في المسائل الفرعية فقط تقرأ علينا الإمامية الإمامية <تصفيق> وهم الذين قالوا إن عصر <تصفيق> وكانت غريزه نفسيه فجاء الليل وجميعهم سويه لان الان عندهم نور عظيم والحذر والتسيس وعظم ابن الاردتي فالتسيس وكان اهتمام ابنهم اكبر زيت فلذا على ظهور كما تقهر والبداه اصاب محمد بن ثم جاء الربا وكان يستدعي الياه النعيم ثم نزل وراها تنعيم في حياته اكيد او لا من داره الى مدينه موسى فاض وبعدها رجعوا انتقلت الاسماء من استمر على الاله النعيم وعمر استناريه او التبريه وداروا خرجوا موسى فاض وهم من التبريه من موسى الكاظم نعم وَمَزَعْتِهِ عَلَى الْجَوَّ ثُمَّ إِذْ هُمْ إِبْنَ صُحُّ حَمْلِ الدَّوَابِ ثُمَّ إِذْ هُمْ عَلَى الْجَالِسِ ثُمَّ إِذْ هُمْ حَشَّ الْجَالِسِ نِسْبَةً إِلَى الْجَالِسِ أَنْ يَعْقِلُ وَهُوَ الْجَالِسُ هَذَا ثُمَّ إِذْ هُمْ حَمْلَ الْجَالِسِ أَنْ يَعْقِلُ وَقَدْ نَادَى أَنْ يَعْقِلُ وَلَمْ يَعْقِلْ أمتحت بالنسبة للعلم PAT وك weaving تأخر من الجامعة أحيث 30 العلمية وكذلك الكتابينığım إنه يستمر إلى إجراء عليه السلامها قبلت أن منساء المرسوس وكذلك التenza هر الإلهي بكم نحن من شابٍ وهذه الماقبة متقسرًا في آر وإعلاق المرسوسير Burnah ومنهم ويأت أخذكم على هذا الحكيم من أهمها كتاب الله في ثلاثة اللحاء الشبيرة جمعها الشبيرة من تأثير فيه الدخرة كنت تجد عبد الله وعندما في السلسة أخذ سمناه سمناه الوضعاء وكان ذات في دماري ثمانات البقراء والرسول من البيئة كما كان الوحيد عبد السنة الجادة السلام محمد عبد السبتار المنطيس ومن أهم في حوله انتبهوا إلى ما سوف يأتي بعد ذلك سوف يعني نبدأ الآن ذكر أهم أصول الإمامية الاثني العشرية ومن أهد من قيمه تكتير تخلص من العلم وبخاصة أبو الله رفض ورد الله عنه إلا عمل قد يجب جد سيد ورد عمل قد يجب جد الله عزه وقد روض عن حساب الوصول تدفع من المقار ورد سيادة ولم أعزان فيه من ساعى المال ورد ومجزع المنى في محين الإلاس ومجزع أن أتباً أهور ومجزع المنطقة للإلاس ويحضرون إن عائشة وحفظة الله وحفظة كان يولاني أهنان الإلاس عائشة كافرتان مخلجة في النار عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في إيران وفي لبنان وفي العراق ويحضرون سمعته حصة ولا راحة فيها داردار داردار مأمونين على الأولين على النعم وللآلاء وعوض من جل جلهم ما أعلم من حمود. ثاني أنا من شبهان عايشة وحصة بامرأة بامرأة نوخ وامرأة فلوت نأوز بالله. ها. أكمل. نحنا جعاب الصقار الموجود في القاحل ما ينقطع. لأننا هذا. لأن ماذا؟ منافق الصخال. <تصفيق> لأن منافق الصخال أوضح صوتك صوتك أبسط. لأن منافق الصخال. ها. جعاب الصقار الموجود في القاحل ما لأننا بنا بشكل صحاباً حدثوا منه ما يفكروا على كلمة رجل جداً والسؤال الذي يجبنيه على محمد سبعة ألالي آية والألالي الآية سكت الآيات المثلين وثلاثة السؤول والباقي المحضور عند آل البيت فيما جمعه هو عيو على سنة آل البيت يقل في يصوف حقاً أن يجبه وعنى راقهم بأربة الإبنان ماذا؟ وطارت على حقه الآخر الآخر يقول لصبحة ناتك كبه عليكم وهو راقهم بضيبة الإبنان اوه نعم انتهى كذا؟ نعم نعم طبقهم لأكملوا أكملوا أكملوا لا أكملوا راقهم بالله تأتي عن أية أجمتهم فهم حيثهم القرآن هو إنما أسموه أسماء من الله من أبيه، الله الطقيه، هو الطقيه، الطقيه، ولهذا الطيب العظيم السبط إذا بليت عشرين خمسة الجناز سير سورة كامل وذاك تكبر والجهاد مع رجل الحرام ولا بطاعة ولا يجريه انتحاط إلا من جاء بسيعة حتى يبدأ على ذراكه الله لا شك من يخافه وهناك تفريعات كثيرة على هذه القول منها عدم اتمامه بحجر الرؤان انتظار المطحة اتمام وطوله بالبداء يجيده فتقول لي بذلك سمعنا ان الله هي المدبر لكل لم نسمعها قط ولا تذكر على هذا والسمعه المعطله في تكريم المساجد نعم لا, لا يصليون جماعه الا قليلا ويبارك الاول من هنا غايبه الايمان تظون الذي <تصفيق> غاص في السراديب حتى يصلوا خلفه الجماعه ويؤمنون تطرير سيدنا محمد وفيدنا عمد وقوابنا تباعد أبان أكاة وطرقها ويؤمنون بلعن, بلعن أبو بكر وعمر ماذا ويه ويؤمنون بلعن أبو بكر وعمر ويؤمنون يدينون بلعن أبو بكر وعمر هذا يعني هذه ستوى الأظهر الرسمية في المجلد الثاني من بيان للناس من الأظهر الشريف يعني فيها الكلام الواضح البين الذي يبذل عقائد هؤلاء التي للأسف يعني أخشاء وتغاد عنها شيخ الأظهر الحالي يعني هداه الله عز وجل ووفقه إلى التراج عن هذه الفتوى المضللة المسلمين في مصر والتي بها يفتح بابا الى الشيعة الامانية الى مصر كي يفتدوا عقائد اهلها باسم التقريب هم لم يقبلوا التقريب ابدا الا بان يترك المسلمون اعتقادهم الصحيح ويعتقدوا هذه العقائد الباطنة التي قرأت عليكم الان هذا هو التقريب عندهم التقريب ان عن تترك دينك وتدخل في العقائد الكفرية الشيعية هذا هو تقريباً هذا لا يقبلون إلا هذا ف... حتى يعني تزداد وقينا لنا قلناه الآن نقرأ, نقرأ عليكم شيئا مما قاله الإمام حسين أو الشيخ حسين المنسوي من علماء النجف يعني بإيران من الذين تاب الله عليهم وعادوا إلى الإسلام وعادوا إلى السنة فقال في كتابه المشهور لله ثم للتاريخ في الصفحة الثمانين من احدى الطبعات وطبع طبعات كثيرة نعم جدا قال مبينا حكم الشيعة على اهل السنة بماذا نعم يحكم يحكم الشيعة الامامية في ايران على اهل السنة اسمعوا الى هذا الكلام اولا اولا اولا وهكذا نرى أن أهل الشيعة في أهل السنة يتلخط مما يأتي أنه كفار إن جاء شر من اليهود والنصار أولاد بغاية أولاد أهل السنة أولاد بغاية وشر من اليهود والنصار عند الشيعة في إيران وفي لبنان عند حصن نصر وعند الخمين وعند كل هؤلاء هم يتعاملون مع المسلمين هناك بهذه العقيبة أولاد بغاية يجب قتلهم يجب قتلهم نعم. لا يمكن الالتقاء معهم بشيء لا في رب ولا في نبي ولا في ايمان ولا تجود موافقتهم في قول العمل ولا تجوز موافقتهم في قول العمل نعم. ويجب معهم وشكهم وبالذات الجيد الأول م. ولا الذين أسمى الله عليهم في القرآن الكريم وَالَّذِ حَرَقَهُمْ عَرَسُولِ إِلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ في دعوته وزياجه ولكن قل لي بالله عليه من من يجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارف التي خاضها لعنك بها فمشاركتهم في سجل الحدود كل هذا من على تنسي إيمانه وزهاده لا يتدخل إلى ما يضمه وهامنا لا يتدخل إلى ما يضمه وهامنا لذلك تنتهى كل مؤال بأسوية في إيران على حسن قيامة السورة الإسلامية وتسليم إماما بالتمام للحمينين وإماما الأمور سنصدق على الأرماء الشيعة ويأتوك وتحنيحة الإمام بهذا في العظيم في بقيادة أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الطهار، وكان لعهد الشهير يقع عليه شخصيا. هذا لو صيح حسين موسى وكما ذكرت لكم أنه كان في أول أمره على التشايع من هؤلاء ومن علماء النجف من أعظم المدن الإيرانية، ثم لما تاب الله عليه يذكر هذه الحقيقة. يعني لا لا يضرها، بالعراق أو في إيران. وشاهدوا هذه السينية يقع رئيس إقليم أصف والغيلي يعاقب الوثيقة الإيرانية الثمانين، فدخل إيران بعد شهر من وضعتها من ذكر إيران فهرار اطلع إليه من الدهر من الشهر الجليل، فراح إلى بيروت وكانت من منفجرة. عن زيادة في ألمات الشيعة لله وفي ذلك من خلطنا على المال الصالبين سيدي سيدي آلت الله نزيده وطالح إنا بالنوافق الله عليه عليهم سنسكتوا جماع الموافق النوافق أهل السنة سنسكتوا جماع الموافق ننخطي ألماءهم ونستخي لا ويلا تفاحد منهم يدل في وتكون أمرهم خالصة لشيعة أهل البيت وتنجسوا مكة والمشيئة لعدوات الأرض لا. لأن هذه المجيئتين تارطان محطي فارطان محطي والمحطي ولا تجاء تكون كمجات الله المباردين تذبت بإنها بالإسراءات وترحمت بإنها بالإنها على المساء <تصفيق> الشيخ حسن بن عبد الوهاب شيخونا والله يحفظكم شيخونا و حياكم الله شيخ اهل السنه في مصر الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى ونفع عنا و عننا رضاه خير على حضوره وعلى تواضعه يعني يحضر درس لأحد ابنائه يعني ولا حتى تلاميذك الله يكرمك تفضل يا ولقد قامت تقولك الجلال ارض الله المباركة المخدفة قدرة الناس في الصلاة وسنحقق بذلك حلم لئمة عريض السلام لقد قامت وسنحقق بذلك حلم لئمة وسنحقق بذلك حلم لئمة عريض السلام لقد قامت تولاد الله التي تأهد من التنوات الطويلة هكذا قد صرح الخميني امام الشيعة صاحب الثورة الاسلامية المزعومة والثورة شيعية الاسلامية نعم للشيخ حسين الموسوي هذا التصريح الخطير الذي اعترف به وساطره الشيخ قسين المساوي في كتابه لله ثم للتاريخ مسلم مكة والمدينة من على وجه الأرض لأن هاتين المدينتين صارت معقل الوهابيين نعم يقصدون أهل السنة يعني مع خلق المسلمين اهل التوحيد ولا بد ان تكون كاردلاء ارض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة بدلا من الكعبة هذا كلام الخميني الذي فرح به احد علماء الشيعة السابقين الذي صار من اهل السنة الان الحمد لله في لقاء خاص بينه وبين الخميني الشيعي وهذا الذي يتعون لتحقيقه الآن بكل جد وقوة فإن, فإن احتلال العراق ثم لبنان الآن في الأيام الأخيرة ما هو إلا التمهيد لإقامة الدولة الشيعية الكبرى التي تدخل فيها مصر بعد ذلك ثم المملكة العربية السعودية حتى يفققوا الحلم الشيعي بنحو مكة والمدينة من الوجود وبتحويل قبلة المسلمين الى كربلاء وهي من الكرب ولذلك يعني العمليات التي كانت تحدث في مكة منذ سنوات في ايام الحج كانت لهذا غرض هذه التفجيرات التي حدثت في العام التاسع بعد الاربعمائة الف من الهجرة في ايام الحج كانت بايدي هؤلاء بايدي الشيعة الروافض من ايران كي يسعوا اليه الى اصارة الفتل في مكة وكي يشككوا المسلمين هناك في قدرة الحكام المسلمين من ال سعود في حفظ بيت الله بل هم كانوا يسعون لإحراق بيت الله عز وجل لا. كما فعل القرامطة منذ مئات السنين لما دخلوا الكعبة وقتلوا المئات من الحجاج في داخل الكعبة وقاموا بقلع الحجر الأسود من المكان كما ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية القرمطة الشيعة المجرمين هم يعني يسعون لهذا يتمنون انه, أنه تحقق هذا عن قريب و... ويقول العلامة الشيخ اختان الهي ظهير في كتابه الرب الكافي. نعم على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة والعلامة إحسان إلهي ظهير ومن أكابر العلماء الذين كشفوا هذه الحقائق التي أذكرها لكم الآن وكانت له المؤلفات العظيمة في تحذير المسلمين من المد الشيعي الرافضي الذي يعني بدأ يتده بقوة الآن إلى احتلال بلاد الإسلام فكان الشيخ الإحسان الله ظهير منذ سنوات طويلة قبل أن يعني يتم نصر الشيعة على المسلمين في العراق يحذر من هذا ويدعو المسلمين الى اخذ الاستعداد والاهبه لهذا الغذو الشيعي الفارسي الاخود لبلاد الاسلام فاسمعوا الى كلامه هذا الذي قاله منذ سنوات عديدة والذي قد تحقق الان حذر منه منذ يعني العديد من السنوات والان يتحقق ما قد حذر منه وقد, وقد تحقق البذء الاكبر منه في الايام القليلة الماضية بعد نعم ان استولى الشيعي الرافبي حصل نصر عليه على الارض لبنان اسمعوا الى ما قاله الشيخ احسان والشيخ احسان كان رئيس جمعية اهل الحديث بباك التامة ونام. ولما يائس الشيعة من الرب عليه لم يجد سبيلا إلى منعه إلا بأن قتلوه كان يلقي مخابرة كهذه المخابرة التي نلقيها الآن مع عدد من علماء باكستان من أهل الحديث من جماية أهل الحديث وكانت أمامه مظهرية يعني إناء شيء ظهور ولكن في داخله قنبلة موقوطة فخلال القاء بإحدى الدروس في جميلة أهل الحديد في باكفتان انفجرت هذه القنبلة وقتل سبعة من علماء أهل السنة من باكفتان بأيدي الشيعة المجرمين وأصيب الشيخ إحسان بإصابات بليغة نقل على إسرها بأمر من الملك فهد رحمه الله تعالى إلى البلاد السعودية للعلاج هناك ولكنه توفي رحمه الله تعالى من من إصر الإصابات التي أصيب بها من هذا الانتصار لا ف... فاسمعوا إلى ما قالوا الشيخ وأفثان بلاد بعيد نعم ربا على نعم على كلام نعم هذا الدكتور علي عبد الواحد يشبه كلام شيخ الاظهر الاخير فهذا يرد عليه الشيخ احسان بهذا الكلام العلمي المتين وكأنه ايضا يرد على شيخ الاظهر الحالي ويبين خطورة كلامه كيف يا ارادنا دعانا الى ان يخبر خطاء الله في كلامه السياسي على الكون في مجازات ترسيخ على الضغط على العالم المستغرب في كلامه الشاعر الدكتور اور وكييف يمكن له ان يبرر ان تحقق تحقق من التوازنات التي يقوم وهي اساس الهجمه واللعب يكون التزامن والروح الجماعيه لكل كل jugador ان التسلل هو العقابه لكن هذا ليس هذا الفتره مستنعي على العزيز الذي مثل هذا في فتره البلديه السنيه قويه من نشاطه اليوم ساعدنا على في عقل من أيام الماضي فاياد القوه اي ايامها وطني القوانين الاربعه 80 الذين يدخلون الصوره في كل جمعه صوت متضم شواله اه صوتك في روضة حتى انت في اللهجة اللي بيه في صوتك اه خالي يا حسن طالعي اقرأ انت عظيم اللهجة البدوية Walaupun banyak kes, kita masih جدوا وذلك لم تذكر في يقصد لم يقصد <تصفيق> انه في الدولة الفاطميه الشيعية التي احتلت ارض مصر ما يزيد على قرنين من الزمان كانت النساجد والجوامع في مصر تستغل لسب وشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الان في العراق وفي ايران وفي لبنان قال شيخ حسين وإله ظهير أهل مصر بالخصوص من هذا المد الشيع الرافضي الأسود والذي أضعفهم الويلات في خلال احتلال الدولة الفاطمية لمصر منذ قرون عديدة. نما يقول نافحا علماء السنة في مصر وفي غيرها وهذا الكلام يتوجه بالاصالة الى شيخ الاظهر هذه النصيحه. من باجة ان يكون هذا ومقصد علماء السنة لينبه من كان غافلا ويعلم من كان جاهلا ويزيد معرفة من كان بصيرا بدل أن يقربوا إليهم عقائدهم واليهون عليهم مساوئهم ويحببوا إليهم أضالي, أضالي لهم لهم، بأنه يجب على علماء نصر عامة وعلى علماء الأظهر خاصة لما لهم من مكان القيادة الفكرية والصدارة العلمية في العالم العربي بالذات أن يقوم بتبصير الناس و الشيعة الذين بدأ خطرهم يزداد ويكبر آه. هذا كلام يذكره الشيخ إحسان منذ سنوات عديدة الذي بدأ خطرهم يزيد ويكبر بعد تربع التشييع على عرش إيران وضع جميع الامكانات والوسائل في سبيل نشره وتوزيره خارج إيران. وإلى البنزان الإسلامية السنية خاصة وبعد انخباع كثير من الشباب المسلم بثورتهم لعدم معرفتهم بحقائص الأمور وخساياهم وأنها ثورة تشيع لا ثورة الإسلام وأنها ثورة شيعية لا إسلامية وبتعبير صحيح وصريح أكثر إنها ثورة شيعية على الإسلام إنها ثورة شيعية على الإسلام تريد ابتلاع المسلمين خارج إيران وإذا باتهم داخلها وكل من يتتبع أحداث إيران اليوم ووقائعها، يدرك تمام تماما ماذا يقصده القوم وإلى ماذا يهدفون المظالم التي تصب على اكراد اه فالاكراد من اهل السنة آه. في شمال ايران او في الحدود بين ايران وتركيا <تصفيق> والفضاء التي ترتكب في بلوشستان اتفضل نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا والآلين وأصحابي من التابعة دا. ثم قال الشيخ أحسان إله ظهير المظالم والتي تصب على الأكراب الفضاء التي ترتكف في بلو شفتان والدماء التي تراق في عربستان والاعتقادات الواسعة التي تجري في تبريز وما حولها، قد تقول اعتقالات الواسعة ليست الا وسيلة لابادة اهل السنة نهائيا او لدمجهم في ثبوف الشيعة جمزا كاملا ولم يأتي على اهل السنة من المسلمين في ايران زمانه اشدى أشد وضأة وأسقل ضربة من هذا الزمان ولا أصعب ولا أعثر ولا أعثر في الحفاظ على دينهم ومعتقداتهم إلا ما نخل عن الصفوين ولعله لم يكن ذات الزمان يضاهي هذا الزمان ويرازيه في ظلمه وقصاته حيث لم يكن آنذاك وسائل الإبادة والتدمير كهذه كما لم يكن تلبوا الأبناء من, الأب... من الآباء لإيباعهم المدارس الشيعية ومراكف التشوى من الصغر كي لا يبقى عندهم أدنى معرفة وإنان لمذابهم ومعتقداتهم وما أشد بؤسهم وأسوأ حالهم، لأن العالم الإسلامي السن في غفلة في غفلة عما يجري على إخوانين في إيران وإن أن سن وعمل عن طيحاتهم ومداءاتهم المتكررة لنفراتهم وإغاثتهم وذلك أن القوم اجترأوا على غزل السنة خارج إيران نعم في بلدانهم وعقر دارهم وملعوا مدنهم وقراهم بمن شراطيهم الزائفة وكتبهم مزيطة <تصفيق> نعم وزاد الطول دنيا انهم بدل ان يجدوا موازهة من قبل علمائهم وزير مصيبة لصد فياريهم الجارس وصد هجومهم السافر وجدوا دمائر دمائر مبيعة هذا كلام الشيخ الثاني إلهي ظهير منذ سنوات عديدة واجابوا دمائر مبيعة وأقلاما رخيصة وأقولا نخدوعة إلا من رحم ربك فطاروا مرخا ونشاطا وفرخا وسرورا وسهلت عليهم ومنتهم وقربت إليهم أميتهم فشمروا عن ساق الجد وأسفا على تحقيق ذاتلهم وتقاوسنا وتقاوس أهل الحق لتسبيت حقهم والدفاع عن حيزة حرماتهم وعقائدهم فيا علماء مصر نعم إلى قال فيا مصر رحمكم الله ألا تخبرون الناس بما يكنه القاوم في صدورهم من حقد وضغن وغل لهذه الأمة المجيدة فيها وما يتقنون من البغضاء والعداء بتعاليه شريعتها الصحيخة وإرشاداتها المستقيمة الخالية يعني, يعني <تصفيق> من شوائد الشرك يعني من شوائد الشرك والوتنية نصراطية من أدراني المزيثية واليهودية <تصفيق> فهبوا يا علماء الأزهر بالياجب الدين والعلمي الذي يحكم عليكم تنوير الرأي العام وتفسير فكر المسلمين طالما نعم بحقائق بحقائق طالما خطيت على كثير من الناس في زمن قل فيه المخلصون غيرون الغيرون وعزنا وعز فيه الوساء ورخص فيه بيعا الضمائر والولاء الاخر ما قال رحمه الله تعالى نعم فهذا او فهذه نصيحة الشيخ احسان الهي ظهير الى علماء مصر بالخصوص يا ليتهم نعم يعملوا بها الان يا ليتهم يعملون بها الان قبل ان يجرفهم الطيار او المد والغزو الشيعي الرافضي الفارسي الاسود الذي صار الان على العتبات بابهم فهنا لم يبقى الان من بلاد الاسلام بعد سكوت لبنان في الايام الاخيرة امام الشيعة اللي يحققوا دولتهم الكبرى الا مصر والسعودية فاذا سقطت مصر، ثم سقطت السعودية سقط العالم الاسلامي كله كله في ايدي النجوس الشيعة الرواطب والنحت السنة من بلاد الاسلام كما صنعوا هذا منذ ما يقرب ما يقرب من سبعة مس نعم سبعمائة سنه ويزيد على أيدي القطار أيضا في بغداد فكما ذكر الحافظ ابن كثير وذكر غيره من من المؤرخين كيف دخل التطار إلى بغداد ثم إلى بقية بلاد الإسلام دخلوا أيضا على أيدي الشيعة الرافض كما دخل الأمريكان إلى أفغانستان وإلى العراق الآن على أيدي الشيعة أيضا فالوزير الوزير الذي صنع نصير الدين الطوسي او ابن العلقمي. نصير الدين الطوسي وكذلك ابن العلقمي هما اثنان. وكان ابن العلقمي المستشار او الوزير المقرب من الخليفة المعتصم العباسي للأسف، ولكنه كان شيعيا رافضيا، وهذه من غفلة المعتصم. قام هذا الخائن ابن الرقامي بفتح بلاد الاسلام الى هناك بعد ان صرح اغلب الجيش المسلم في داخل بغداد ومنع عنه من الرواصد كما ذكر ابن كثير هذا وارسل رساله الى هناك يخصه على الاسراع بالوصول الى بغداد حتى يدخلها وسلمه اعيان العلماء واعيان بغداد على رصيم الخليفة حتى قتلهم جميعا انبكرة ابيهم هذه من اعظم الخيانات التي فطرها التاريخ لهؤلاء الخوانة من الشعرات هم الذين سلموا بلاد الاسلام الى التطار هم الذين سلموها الآن أيضا إلى الأمريكان في أفغانستان وفي بغداد أهلا <تصفيق> <تصفيق> ونقرأ عليكم ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخ هذه الواقعة الأليمة التي تألمت لها بلاد الإسلام وكذلك نقل له الشوكان رحمه الله تعالى قال <تصفيق> ابو كثير في البداية والنهاية في الجزء الثالث عشر في الطفحة المائتين في تأريخه للعام السادس والخمسين بعد الستماء فيها اخذته التطار بغداد وقتلوا اكثر اهليها حتى الخليفة فانقضت دولة بني العباس منها ثم قال حاسيا عن هلاكه قائد التطار ووصل بغداد لجنيده الكثيرة الكافرة التاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فأحاكم ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية وجيوش بغداد في غاية, في غاية القلة ونهاية الظلة لا يبلغون عشرة آلاف عشرة آلاف ثالث وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقفاعاتهم حدث ساعت كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد وأنشدا فيهم الشعراء يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله كان عن أراء الوزير ابن العلقامي الرافض، فهذي أول خيانة لابن العلقامي الشيعي أن يفرح الجيش. ثم منها الأورضة الشوكاني رحمه الله تعالى المزيد من التفصيل عن هذه الوقائع في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرض فقالك في الصفحة 70. بعد أن ذكر العداوة التي كانت بين الوزير ابن العلقمي الرافضي الشيعي وبين الأمير مجاهد الدين ذوي حيث كان الأمير حيث إن الأمير مجاهد الدين كان يقمع الشيعة وينكي الدين حتى لا تكون انفطوة على المسلمين فغضب الوزير نعم يقول الشوكان فغضب الوزير ابن العلقم غضبا شديدا ولم يستطع المتفائز ذات يعني لم يستطع أني أن يرضى على مجاهد الدين في ذاك الوقت، فحنا ذلك على مكتابة على مكتابة التفريق الطار، <أه> مطارد في, في بغداد الوزير <أه> الوزير ابن العلخاني من الشيعي. <أه> أراد أن ينتقم للشيعة بسبب ما كان أثناءه الأمير مجاهد الدين من قمع للشيعة حتى يمنع خطرهم عن المسلمين. فكتب إلى هؤلاء يرغبهم في, في الدخول إلى بغداد وتسهيل الأمر عليهم. فأقبل هؤلاء الملك أتشف ونأوا جيشه من التفس عظيم فوصلوا بغداد. احاق بها من جميع جوانبها، وما زال الوزير ابن العلقمي يخدع الشريفة ويفرق جيوشه ويحول بينه وبين الحزم حتى عياته حتى اعياته الحيلة وتمكن العدو، فخرج فخرج عن ذلك الوزير الى التكارك وقد تقدم بينهم من المكاتبة ما فيه حرمة وظلة وتكفل لهم بإيقاع الخليفة وأعيان المحل في أيديهم يقتلوا لهم كيف شاء ثم نعم دخل ثم دخلوا بغداد بعد ذلك ثم رجع إلى الخليفة وأخبروا أن سلطان التطار لا يريد استقصاله ولا نزعه يده من الخلافة وليس له رغبة في ذلك بل مراده أن يكون متصرفا عن أمر الخليفة كما كان يتصرف عن أمرهم الملوك الحمدانية والبوهية والبوهية والسلسوقية وليس يريد أن يتزوج ابن الخليفة بالنتجة وما زال يخضع الخليفة هذا الوزير ابن العلقاني الرافضي ويفتل منه في الظروة أو في الظروة والغارب حتى أسعدهم ومال إلى مقالهم وقال له يخرج هو أهل البلد إلى أعيان البلد العقد المتاح فخرج الخليفة وأولاد وأولاده وأعمامه وأمرأه وأعيانه بغداد من كل طبخة من الطبقات التي تبتصر بالخليفة وكان الذي عين الخارجين وسناهم هو الوزير ابن العلقم الرافدي فلما يبقى أحدا طيب بقي ستران طيب فلما يبقى أحدا من أركان الدولة يخشى منه ولا يقيم من كان متعطبا على الشيعة الأميد ومجاهد الدين فيما يجعلهم في أول الخارجين جهود العقل وكان أبرم هو سلطان الكتر نفسه يجعله وزير كما كان مع الخليفة العباس. فلما خرج أولئك والخليفة قتلهم أبططار جميعا ثم دخل بغداد. فقتلوا من بها من الطائفتين وكان زملة القتلة كما ذكره كثير من الثقات المؤرخين ألف ألف قتيل وتنالي بأث ألف قتيل هذه رواية السوكان رحمه وتعالى لخيامة الوزير ابن الرافضي الشيعة الراقب وإن كان يعني فيه يعني إن شاء الله القدرة والقوة يعني نكمل شيئا بعد فلات الأعشا حتى نصقل عليه. وصل الله على محمد رأني وصلي. وصل الله.